قل أروني الذين ألحقت به شركاء أكن لا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلك إلا كافّة الناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تاخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذا واليون موقوفين عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين